بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير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 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون طبير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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا طمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا, من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إن الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان وبعصية الرسول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 إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بظارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباء وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْبَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّذَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون